أنت راعي وحقيقي. آية. آية كذا سليمان. معناك أننا إنما من دونه. إنك أنت راعي الحكيم؟ وليس آية. هذه دعاء. هذه دعاء. يعني لو صغة إن شاء الله يكون في صلاة. من الحمد لله أتراك الثمر سنتقي بعد الكثرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما أخف شدة الرسول صلى الله عليه وسلم فنكت الشيخ آه آه الباني رحمه الله حمل الله في الباني فدار هو هذا لك شغرو لا هذا نعم صحيح كثرة نعم هو كان كان كذا لا يوجد راسخ ولم يعلم كل شيء آه ياس لكن ما شيء صحيح حمل من يذكرنا بالشيخ رحمه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هذا أما بعد هذا المجلس الثاني من تعليق الشيخ الوالد حسن عبدالعز بنه عبدالله على صحيحة السيرة النبوية وعلى كتاب المحيط من السيرة النبوية للشيخ الأزاني عمر كان هذا في ليلة التاس عشر من المحرم من عام الحادي والثالثين بعد الأرض عنه الأكثر قد وصلنا إلى باب مولدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مولدي صلى سلام ولد صراب الله عليه وسلامه يوم الاثنين لما رواه في صحيحه عن أبي قتابك قال أن أعراضيا قال يا رسول الله ما تقول في يوم الاثنين قال لم ذلك يوم رد فيه وأنزل علي فيه يعني الشيخ رحمه الله بيجي كل شيء في السيرة بالدليل من الكتاب والسنة أو منهما هما أو من أحدهما فيقول إنه مويدة لنورة إسنه ليه إسنه ونورة إسنه يوم إسنه يوم إسنه والشدل على ذلك بأن هذا القول جاء في السنة بأن العربية سأله ما هو يعني يوم ال ال عن السيام سيام عن يوم الاثنين <تصفيق> إن اللي والخميس البيض البيض وغير ذلك من الأيام وكان يصوم حتى نقول لا يفتر ويفتح حتى يقول لا يصوم نفتح ذلك <تصفيق> <عيزة وسلوزة تصفيق> نفضل الله علينا وتعليم لنا الإنسان يصوم بعض الأيام كانت يصلي النوافل في الصلاة صوم نافلة وهذا كله رحمة بك وإن شاء الله إطلاحا لشأنك لخلقك ودينك ودنياك كله وقتهم خير لكم يؤروا تصحهم دور على قول صحيح أن دور على الأول إذا يؤثر في ديننا الصيام بخلق إنسان يعني يتحمل بذات الله ويصبر أو يتعود على أن يطيع ربنا ويصل على طاعات أشياء كثيرة وربنا بيقول في آية كلمة الصعيم والصبر والصلاة ويجيك مشكلة لما تشوش أو تتصخب الأقدار استعِ بالصبر والصلاة، بالله أسمح أن تعرفنا، ثم تصبر وصيانة الحايل شطر الصبر، شطر الصبر نصف الصبر، ثم تيجي أمور عظيمة، فنيني سوالفني من سنين بقى الحايل، جاء كيوم وجدت فيه، وفيه ايه؟ معشته. نعم، ليس ليس وناس في واجب مكمل. نعم. في واجب مكمل وأنزل عليه. وأنزل عليه. يعني قال لا عين القرآن في يوم الأثنين. ما من إثنين ما قس ما أسمأتهم إثنين لا حياة الحياة الحياة كثرة وولادتهم والولادة بشرية يعني مقص الرسول صلى الله كان بيعمل قبل البعثة بيروح غر حراء يتحنت فيه نعم زيهم لما هو عمل الرسول لا بيوم ما بعثه أنت مفروض عليك تشوف بيوم بيعثه ماذا تريد في علم وشرق عليك ذاك يوم الهدوة في العربة ثم قال الشيطة البنية الله تعالى وكان مورده هو عليه الصلاة والسلام عامل فيه وقد رواه بين هاتيجي وعليب العربات وهو المجمع عليه كما قال خليفة ابن خيام ودور في أبوه عبد الله. من خليفة ماي؟ خليفة ابن خيام. من هذا خليفة ابن خيام؟ من المرقين. آه. آه. أظن في حديثنا. نازل؟ في حديثنا عملتين. كنت هنا. غير وقال الشيخ أبو قبروهو أبي الطيب وابن عبد الله في قصة نعم. نعم ع عمل فيه, عم فيه. <تصفيق> وكان يأرخونا بالحوادث معنهم شو بقى تاريخ بينا كذا لا بالحوادث سنة كذا عام كذا عمل فيه اللي معروف عندهم طبعاً <تصفيق> أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أميه على المشهور لا سوفي أبوه عبد الله حمل بطن الله. يعني حامل بيئ ثم توصل له... توصل له أ... أبه. أبه. توفى الله أبوه أبوه أبوه توفى الله أباه توفى الله أباه الحديث الآذي رؤية أمي الذي رأى هنا حملت بيئ كما وخرج من نوعهم أضرأت له القصور الشام الحديث نعم. حقوق السلام عليكم. بيك بنات سلامة وقفة جاء <تس> الله خير الله خير. الله أجل حديث الحديث الآتي ورؤيا أمي الذي راقت حين حملت بي تخرج منها نور ضاء ضوء فصول قال <تصفيق> قال الشيخ رسول الله تعالى فصن في وقع من ليلة موريده عليه الصلاة والسلام حياة ما تحفر يعني أرى الراه نات الناس نور أشياء ليلة موريده عليه الصلاة والسلام ليلة موريده نعم ليلة موريده وراه محمد من أسحاق الحسار النساء قال والله إني لغلاك يقع قال الشيخ بالحاشية أي إذا ولم يبلغ نعم شب ولم يبلغ, <تصفيق> يبلغ. Yeah. ابن سباسين أو ثمان أعقل كل ما سمعت نعم إذا سمعت يهوديا يصرق بأعلى توضيب نعم على أطمة يصرق يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه طاروا لهم وإلى كمالك قال طلع, طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به قال الشيخ بالخاسع إثناده محفن نجم يعني قول نجم طلع الليلة, طلع الليلة نجم أحمد ما قال نجم أحمد ما قال نجم أحمد ليش النجوم بالسماء؟ لم يذكر. يعني هذا يعني الرجل يعني علما يعني أو ظن لأن عندهم في كتابهم قبل التحريف أنه يأتي في مكان كذا في المدينة وس مدينة نخيل وفي حارات. حارة شرقية وغربية شمالية وجنوبية، فقال ذلك اللي بناء على ما جاء في الكتب لم يعرف غير إنما يقولون معنهايات النبي وظهر مادة إنما أحمل يعني تكسر والله أعلم ما أقولش ما أبيش بيع ولا تشيء نكر عند هذا القاموس بس كلمة نجم برضه نشوفها بالقاموس ما هي له معنى نقدر نستشيط منه معناها يا مع متعددة هو نجم استثناء لا لازم اخر يا ايه لازم اعمل اه ما التنزيم التنجيم بتاعهم معنى هذا التنجيم اه والتزمين صدقه يصدق التنجيب ولكن أمينا ألا نستل نستلس بالنجوم أميننا بذلك قد يصدق المنجم هو كاذب قد يصدق يصدق كلامه ما ما قدر الله قد يصدق يا تبي تزم ولو صدقوا ولكن أمينا ألا لا من يوم ولا نستشد من اليوم, اليوم. وروا أبو العين ومحمد ابن حيان عن أسامة ابن زيد قال قال زيد ابن عظم ابن نفيد قال لي حضره الأحبار الشام قد خرج في بلدك نبي وهو قارج قد خرج نجمه أرجع فصدقه والتبين. قاله. قال عمر بن الفيل. أقول عمر بن من... لا زيد. عمر بن الفيل. عمر, عمر, عمر زيد الذي هو من أهل الجنة. زيد من عمر بن الفيل هذا اللي من على التو. من الذي و... بن و... من عشرة؟ ماذا؟ وحميد من الجنة. شرين زيد. شرين زيد بن الفيل. هذا أبو شعيه، آه، وخلت قال إيه؟ هذا زيد المعمر زيد، طيب شعيه أبوه؟ أوه نعم نعم، قال إيه؟ قال لي حضر من أخبار الشافع، نعم، قد خرج من بلديك نبي <تصفيق> أول خارج، يعني حيخرج حيخرج يعني نبي، معروف عندنا في التوراة، يعني زنا عندنا مكتوب في يعني هذا موجود في التوراة أكتب، وش المدينة في كتب أحبالهم؟ فيها شيء مستحيح يمكن يكون في المدينة ويأرده ولا في الحيث لا ترحل نعم قد خرج للجموع تعترج على صدق موتى بيهم يقول لمنهى اليهود يقول هذا الحبر لزيد المعلمين هو اللي هو اللي يتبقى اليهود هو اللي يتبقى اليهود أي خد لي بس لا شنو السؤال لا خشين تقول السائر على فتحة صديق صوم وفتحة جوع تصح حديث جوع تصح هذا انظلم جوع لجوع أنا واحد أخ عايز في الحديث قال لي عايزي. أنا ما أنا هذا صحيح إذا تنسهمه الجوعه تصبح هو صحيح عليك بس اللفظ في الجوعه اختلف بهذا فهذا واقع وهذا واقع لو أنك تعبت وما أخذت الأدوية ما فانت معك تروح للطبيب يقول لك خف الأكس أو مثلا كل كذا هذا كله يبين من علاج الأمراض ومعافاة الإنسان في بدنيا أن يجوع بعض الوقت يأكل على طول مرة ويأكل ويأكل على طول كده لن يستقيم حياته وحيانا أنت بتأكل على طول تجي نفسك كإمثال الأكل وانت شاب الله كنا كده مرة تتفق بالأكل من غير مرض والحال وهي موجودة للشاهدة وهذه كلها تبين غير أن الكثير من الناس يجب من الأكل متوالي فهذا كله موجود ولا وجد أو موجد حديث صحيح وحديث النبي كلامه لما ينطق عن الهوى لما يقول هذا يحل في الواقع حتى يعني نعرف من ضمن الأسباب الناس يتعلقون بالحديث أكثر إنه كلام النبي صلى الله سأسمعه يعني من عند الله سبحانه وتعالى. الذي يظهر بارك الله فيكم أن الحديث لا يفح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سوم وتفحه لا يفح مرفوعاً من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوف على طعام لا لا, لا يرجع إن شاء الله يرجع ارجع بس بس يخده عندك عشان تقول لنا على طول أو البول يقول الشيخان بارك الله فيكم ها في زمن تدريسكم للجماعة الإسلامية في أنا مع الشيخ الألباني الحمد لله. أنا لما تجئت العمل كمها إسلامية وطلبوني هناك، الشيخ الألباني قد ترك المدينة. يعني جيت وقت بعمر الشيخ الألباني ترك المدينة. وهذا لم يكن لحاجة كبير يعني. لما أنا قابلته الحمد لله أكل مرة وجلست أكل مرة وحاجت معه أكل مرة. وجاء غني بيتي وتغدى عندي، الم جاء مس متر، الحمد لله يعني ما حضرنا مع كثير، ولكن هو الحمد لله برضه خلنا شيء من من قواعد عالى التي مع من السنة الحمد لله. حضركم الله ما رأيكم؟ هناك هذي قانون الصدر. علينا في قول واجب الوجود فقال واجب الوجود عند أهل الكلام والقائم بنفسه الذي لا يحتاجه لأحد في قيوميته عشب تفسيرهم وهذا التفسير صحيح ولكن الكلام بتاع التعبير ده والاصطلاح ده ليس من كلام أهل السنة عن عدو نقل على كلامهم بصاحة المعنى هو شك قائم بذاته من أي يجيه أحد يجي هو أحد سبحان الله كان الله لن يكون شيء معه الحديث بين الله فجأة قبل الله جا جا قبل ما أرد فلشوا إن شاء الله من أخره ما مش ما نعتاخد منهم وترد عليهم بس على قدرك حمد يا شؤون ان شاء